وقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط دع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم من الا ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ولدا ولا مسافرا الا اردت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك نطولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين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 منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد اللهم اغفر, لجابر اللهم اغفر لجابر وزايد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 ب رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا وحشتنا في القبور وأمنا يوم العرض والنشر يا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 اللهم من أرادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنجل من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسمارك اللهم لا يرد أمرك ولا جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولا كانت تتواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين